و إ ن ي عذت بربي وربكم ان ترجمون و إ ن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أ ن ه ؤ ل ا ء ق و م مجرمون فاسر بعبادي ليلا إ ن ك م متبعون واترك البحر رهوى إ ن ه م جند مغرقون كم َْ تركوا ََُ من ِْ جنات ٍََّ وعيون ٍَُُ وزروع ٍَ ومقام ٍَََ كريم ٍَِ و َ ن َ ع ْ م َ ة ٍ كانوا َُ فيها َِ فاكهين ََِِ كذلك َََِ واورثناها َ أ َََْ قوما َْ اخرين ََِ فما ََ بكت ََْ عليهم ََُِْ السماء ََُّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ُ وما ََ كانوا َُ منظرين َُِ